من أزور المقبرة كل فقيدة ذكرة الليله القادمة إن شاء الله سوفين طلق الموت بالساعة التاسعة وخمسة وعبعين دقيقة وعدود علي حمادي من ازور المقبره كل فقيدة تذكره امشي باحساسي وقتي والخطى ميت بعثره أحبان بالمضاو وسافروا أولى يمشي بهم عد قبور غالي عليا يمشي بهم عد قبور غالي عليا أو صلاة عبر عبرتي بختي جريا هذا قبر من الفاتحة على غهديا رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة إلى أمهاتنا من فقد امه ومن فقد عزيزا له يقرأ سورة الفاتحة يمشي بهمي عد قبر غالي عليا اوصله و تهمي عبرتي بخدي جريان هذا قبر امي الفاتحه عليها هديه اللي فاقد حنانين همومي هذا يومي اللي فاقد حناني همومي هذا يومي لو بجا على القبر من همومي ما الومي من ازور المقبره كل فقيدة ذكرت، أمشي بحساسي وعتي، والخطايا تبعث راء، أذكر حبا بالمضاو، سافر إلى يمشي بيها عد قبر غالي عليا أو صلاة تهمي عبرتي بخدي جريان هذا قبر امي الفاتحة عليها هدية اللي فاقد حنانه امومه هذا يا لو بشعل القبر من همومه ما علومه اللي فانيد حناني الامومه هذا يا لو بشعل القبر من همومه ما علومه وقفت على القبور حزني مستمر اذكر مشهد بروحي مكانه في وقت الأذان تدعيني بحنان يا وليدي في حفظ الله وعمانه ايه هذه الامه رحمت هالحياة بطاعتهم رضا الباري وجنانه بطاعتهم رضا الباري وجنانه وقفت على القبر حزني مستمر ايه هاد كرمش حد بروحي ما كانه الله في وقت العذاب انت ادعي لي بحنان يا وليدي في الله وامانه ايه هاد الامهات رحمتها الحيات طاعتهم رضا الباري وجنانه طا هم بلبار آه عدكور هم مدو ودا غمضك كفنه وذكورها على الموج تسلفي كفنه اي هل لحظه تزايد حزنها والأحسين ولطمة وجنها فوق المغتسل ويتجار الأمال من عين الوديع وحسن وإحسين اي خر الجسد والجرح التحد لا تخلينا يا يمه وتروحين لا يا وتروحين من غاسل الوال جسمي الحبيبه مر تشوفه وحسب المصيبه تجار الأمال من عين الوديع الحسن وإحسن بيخروا عن قساد والجرح التحاد لا تخلينا يا يوم التروحين من غسل الوالج جسم الحبيبه مصيبا اي لا ما الصلاح تخفي لهيبا والنوت الله حسبا منظر الليلة تجلى في دلالي ودي جسم اسم البتوله منظر الليله تجلى في دلالي واتيعوا جسم البتوناء. مشهد عظم من اجحسان ويا خيا طبا وعلى الطاهره بحاله شجيه ففتحه الدرع وضمتهم الى غه ضجت املاك السمو سبع العلياه ضجت املاك السمو سبع العلياه مشهد عظم من اجحسان ويا خيا طباوة على الطاهرة بحالة شجية فتحت الذرعان وضمتهم إلها ضجة أملاك السماء سبع العليا ضجة أملاك السماء سبع العليا يا علي ارفع ليتا امتل العالم بالعلم من الفجعة يا علي رفح ليتام عن البضعة امتل العالم بالعلم من الفجعة الحسن نادى يا ما يكلميني والحسيني يا يمّا ارحميني وزينب الحارب نواعيها تناديك شلون نقضي من بعد عينيش سنيني شلون نقضي من بعد عينيش يا يمّا هالأمور ذهل من الفكور وخلاني على جبر شصيح يا يمها العمور ذهل من الفكور وخلاني على كبرج حصيح عاتي ذأكرت البتول وتفصيلي طول قبرهم مغيب ما لا ضريح قبرها مغيب وما لا ضريح يا يمها العمور ذهل من وخلاني على قبر شصيح ايتي ذكرت المتول وتفصيلي طول قبر غم غيبوا ما لا ضريح قبر غم غيبوا يم دعيلي عند الزهرة لا تنسيني بحق العاصرة hij omdegeil in de za'hran, laat me هالأمور ذهل من الفكر يخلاني على قبر جصيح عاتي ذكرت البتول وتفصيلي طول قبرها مغيبوا ما لا ضريح قبرها ما لا ضريح